وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ قَالَ ابْنُ أُمٍّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِثْ بِيَ الْأَعْدَاءُ فَلَا تَشْمِثْ بِيَ الْأَعْدَاءُ أَوْ لَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ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 ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 وَيُحِنُّ لَهُمْ طَيِّبَاتٍ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَذَرُ عَنْهُمْ أَسْرَهُمْ وَيَذَرُ عَنْهُمْ أَسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ يُعَذِّرُونَهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الذي أنزل بعه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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله سمع الله لمن حمده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 وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسواه قومه أن يضرب بعصاك الحجر أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عيناً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 وَإِذ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَإِذ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا نغفر لكم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 إتَاتهِم ف تَانُهُم يَوومَ سَابتهِم شُرع وَيومَ ل يَسبتتونَ لا تَأتيهِم كَذانكَ نَبلم كذانكَ نَبْنُهُ بما كانوا يفْسغون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمَسَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّا هُوَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قُولُوا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 اللهم سمع الله لمن حمده. الله اكبر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 وإذ قالت أمة منهم لم قَوْمًا قوما إلا هو مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 وَكَانَ صُنْعَنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ وَبَلَوْنَاهُمْ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الاذنا ويقولون سينفخر لنا ويكونون سينفخر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذون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 وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَأَخْرَجَ لَهُ شِهَابًا فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ حُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا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 ان تَقُولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ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 وَتْنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَّ آتَينهُ آياتِنَا فَ سَلَخَمِهَا وَتْنُ عَلَيْهِم نَبَأ الذي أَتُنَهُ آياتتنَ فَ سَلَخَمِهَا فَأَتْبَع وَالشَّقه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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ رَأَيْنَا نَجَمًا فِيهِ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ لا لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا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 وَلِلههِ الأسم أحُسْن بدْعُ بهِهَا وَذَر الذي نَ يحدونَ فيِي أسم إِه سج مَا كانَ يعملون وَمِن خَلَقنا أُمتُ يَهدُونَ بالِالحقِ وَبِ يعْدِلون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 أولم ينظروا في ملكود السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اغترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم الله سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو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 هو الذي خَلَقكُم مِن نفس وَافدَتي وَجلَ مِنْهزَو جَهال يَسكُون إ يهَا فَلََّ تَغَ الشَّغَ فَلََّ تَغَشاهَا حَملَحمللًَا خَفِي فَ فَلَمَّا أَثْقَلَ الذَّعْوُ اللَّهَ رَبَّهُمَا مَا لَنَا إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعْوُ شُرَكَائِهِمْ ثُمَّ مَكِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُون إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ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 قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نزغ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم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 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وابكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إ الذي rindu wabbi kana yasta kiberrooona ana e badadaatehi wayyusbb haona wayosbb الله اكبر الله سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوهم فقود أولئك هم المؤمنون حقا لهُم درجة عين دََهِم ومغفَِة وَقُ كَريم كما أأَخرجَ كَربكم بَيتكَ بالِ الحق وَإَِّ فَطَ منِ المُؤْمينَ ل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 وَتَوَدُّونَ أَن نَّغْرِزَ ذَاتَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ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 وَمَن النَّصْرُوا إِلَّا مِنْ عيدِ الله إِ اللهَّه عزيزٌ حَكيم إِذ يُغَشكُمّ على سَمَنَةَ مِنْهُ وَيُونَزِلُ عَلَكُم مِنَ السَّم إماء وَيُونَززِلُ عَلَكُم مَِ السَّمَاء إِمَايقَ يرَكُم بَاء لطهراك به وَدههِ بكم رجز الشقون وَلا ير بطعَلَ قوبك وَ يَّ بطَعنا قُ بكم وَوتَّتَ بِ الْقدد إ يح رَبّ كيل الملا إكةأَ مكْ الذين آمن سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَمَرُّوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُم مِّنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا الرَّسُولَ وَرَسُولًا ومن يشاقك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار سمع الله لمن حمده الله اكبر الله الله اكبر اللهم أكبر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 فَقَدْ بَاءَ فِي غَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حَسَنًا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم البتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 وَالكُر إِذ أَن تُمقلَين مستتَمعقونَ في الأرض تَخافُون أَ ييتخَططبَكُ النَّاس تخافُونَ أي ييتخَطبَك الن صفَوكُ وَأَندَك بِصِْه وَرزَقَك مِ الطبلَعََّكم كَشكُرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أباناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ الله أكبر الله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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا تستقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم, ويكفر عنكم سيئاتكم يا أيها الذين آمنوا إن تستقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بِكَ الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله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 وَإِذْ قَالُوا لَنَا إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا, اتنا عَذَابًا أَلِيمًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 كذون قن عذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسوف ينفقونها فسيوفكونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون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 وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ يُرِيكَ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَو أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِنْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عليم بذات وَإذ يريدكمهُ إذ تق توُم فيأَيونكمم قين وقكمم في يونهم لقَض اللههُأَرا لقَض اللههُأَمررا كان مفعون وَإ الله ي تُرجع الأمال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله وأطيعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا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 والله بما يعملون محيط وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غانب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان لكص على عقبي وقال إني بريء منكم إني أرى إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غوى هؤلاء دينها ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وَلَ تَر إيتَّ الذيين كَبَ المل إك تهضرب نَجهُ وَذب غم المد إك يظْربُ نَوجوههُب وَذبارهُم وَذوقعَذابَ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 ذَكَ بأَ الله غلَكم غير نعممً أَ مها على قِْ خ يُغير م بأَف வேكَ بأََّ الله غلَقومُ غير نعمة على نعمة علىقوم نعمَةً أن مه علىقوم م ح يغير م بأَ فهم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَغْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّهُمْ كَانُوا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 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوى إن الله لا يحب الخائنين وَلَا يحسبن الذين كفروا سباقوا إنهم لا يُعْجِزُون الله سمع الله لمن ثمد الله أكبر الله أكبر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 وَعِدُّ لَهُم مسْتَبَعةُم مِن قوةِ وَمِباطِ الخَيْلِةُ ررحبونَ بِه عَد والله وَدُ وَكم وَدُ وَكُم وَآخرَينَ مِنْ تُهِم لا تعلونَهُ اللههُ يعلَُهُم.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 هو الذي أَ يدك بِصه وَبالِمُؤمنين وَتَبَين قُل وَأََبَن قُ بِهم هو الذي أَن يدك بَِصِه وَبالِمُؤمنِين وََّفَبَنَ قُل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 إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم, بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يدخن في الأرض تُريدونَ عَضَدَّا والله يُريد آ آخرَِةَ واللهَّهُ عزيز حَكيم لوناَا كِتاب مِ اللهَّ سَبَقَ مَسْتَكُم في مَا أأَخَذُم عَذابُ عظيم فَكُ مِماا غَنمتُم حَنالَ قَيبَ وَاتَّقُ اللهه إِ اللهه الله غَفُور الرَّحيِيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله اكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء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 إ الذيينَ آم أُوهَا جَرُوا وَجََدُ بِأَمْوَالِهِم وَأَمفُسهِم بسَبين اللهه والَّذينَ آوو والَّذين آنَ صَرون غُدا إِكَ بَعْضُهُم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ أَنْ تَنْهَوْا عَنْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ وَلَوْ يُرِيدُ أَنْ يُضِلَّكُمْ وَلَكِنْ يُصْلِحُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ النصر إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 لَهُم مغفةُم وَِزقُ كَرم والَّذينَ آمنُ مِ فَعْد وَهَا جَرُ وَجهَد مثُم فَأُناائِكَ مِكُم وَُل الأأَرحَ مِبععْضُهُم أَل بِبععأَ لا ببععظم في كتاب بالِلههِ مِ المُؤْمِنينَ والمُوه إِن أُولَى بِوَالِدٍ وَوَرَنٍ أَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي الله اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم الله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 اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله سمع الله لمن حمد له الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.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 اللهم كما نصرت حبيبك ونبيك محمدا في يوم بدر اللهم انصر إخواننا المستمعفين في فلسطين اللهم انصرهم في غزة اللهم تسلط عليهم اليهود إلى نا نشكو ظلم اليهود الظالمين اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وقسوة الفاجرين وتسلط الخونة المجرمين اللهم إنا يهود بغوا على إخواننا المستضعفين في فلسطين إلهنا تعلم حالهم وتعلم سرهم وعلانيتهم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 اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن شر عبادك ومن همزات الشياطين ونعوذ بك من شر ما خلقت وبرأت ومن شر كل ذي شر لا نطيق شرا ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اعتصمنا بك ربنا اعتصمنا بك ربنا استدفعنا شر خلقك بك توكلنا عليك تعلقنا ببابك لذنا بجنابك اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد أرسنتنا وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات اللهم أصلح ولا تأمورنا ولا تأمور المسلمين واجعلهم نصرة للدين حربا على الكافرين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 الله أكبر الله أكبر Allah